بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثالث عشر من كتاب المزهر للامام السيوطي المهمل غيره حبرة ولا افعل ذلك ابدا الابد وعبل اسم بلد وبلز ووتد وإطل ومشط ودبس واثر لغة في الوتد والاطل والمشط والدبس والأثر وصفة أتان إبد وامرأة إبد فأما امرأة بليز فحكاه الأخفش مخفف الزاي فأثبته بعضهم وحكاه سيبويه بالتشديد فاحتمل ما حكاه الأخفش أن يكون مخففا من المشدد وعلى فعل نحو دئل ورئم ووعل لغة في الوعل ودئل ورئم اسم جنس دئل دويبة سميت لها قبيلة من كنانه ورئم أليست، وقد رام بعضهم أن يجعلهما منقولتين من الفعل قال أبو الفتوح نصر بن أبي الفنون أما دوئل ورؤم فقد عده قوم من النحويين قسما حادي عشر لأوزان الثلاثي وإنما هي عند المحققين عشرة انتهى فأما فعل فمفقود ومن قرأ ذات الحبك بكسر الحاء وضم الباء فمتأول قراءته المزيد من الثلاثي المضاعف ما تكرر فيه حرف واحد وما تكرر فيه حرفان الأول ما فيه زيادة واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع فالواحدة قبل الفاء على مفعل مكر ومفعل مدب ومفعل مدق ومفعل مجسة وتفعل تأنتئية وأفعل اطرف وإفعل يوز وإفعل إوزة وأفعل أئمة ويفعل يأجج ويفعل يأجج وقيل وزنهما فعل وفعل وقبل العين على فعل قيقم وفعل آم وفاعل ساسم وفعل زوذخ وفعل سوسن وفي وفعل ميمس وقيل وزنه فعمل مشتقا من ماسة وقبل اللام فعيل جليل اسما نبات وصفة جليل وفعال أساس وفعال مداد وفعال اسم قصاص وصفة جلال وفعول أصوص وفعول سرور وفعل عموم وفعل شربه وجربه وهو مثال غريب وبعد اللام على فعل ضججا وفعلا عوا وفعلا عوا وقيل وزنهما فعل وفعل واثنتان مجتمعتان على فعل عوا وقيل, وقيل وزنهما فعل وفعال وفعال خشا وفعلا خششا وفعلا قيقاء وفعول عكوك وقيل وزنه فعلع وفونعل زوانزك وقيل وزنه فعنعل من زاكة وفعميل غطميط وفعامل غطامط إن كان من الغط وإن كان من الغطم كان فعال عن وفعايل حطائط وفعلان حسان وفعلان خلان وفعلان زمان وفعلوس قربوس وفعوال عنوان وفعوال عنوان وفعيال عنيان وفعيال عنيان وفعفول دردور وفعلية عبية وفعلية عبية وفعلولية شيخوخية وفعليت بريت وفعلوت حيوت ومفترقان على فعيلة المطيطة وفعالة ذنابة وفعالة خزازة وفعولة شجوجة وقيل وزنهما فعوعا وفعلل وفعولا دقوقا وفعلا حطمطا وفعلا وفعلا دماما وفعال بزاز وفعال عنين وفعال جداد وفعال جنان وفعال ياليل وفعال جاسوس وفعال زازيه وفعال و... وفي عيل كزكيز ويفعول يأفوف ويفعل يلنجج وتفعال ترداد وتفعيل تتميم وتفعال تجفاف وتفعول تعضود ومفعال مقداد وافعل اكلين وافعل افنون وقيل وزنه فعلون وافعل صر وأفع... وافنعل اسما ألنجج وصفه ألندد وفنعال سنداد وفنعال سنداد وأفعال أسباب وفعل قاقل وفعميل صهميم وفنعيل صنديد ويفعول يأجوج في منهمز همز فأما مأجوج في منهمز همز فمفعول من أجة ومن لم يَهْمِزْ تصاعول من مجه او فعلول من ماجه وابدل من الواو الفا او من ما اج فترك الهمز والثلاث مفترقات على فعيله رديدة وصوع على دودر قاقلة قاقل أفانين افانين يلنجوج ويفنعيل يلنجيج وأفع نول الألنجوج وأفنعيل الألنجيج وتجتمع الزيادتان من الثلاث على فعولاء شجوجاء وقيل وزنه فعوعال وفعلعال وفعالان ثلاثان وفعلون ديدبون وفيعلان ديدبان ومن فعول من جنون وقيل وزنه فعللول ومن فعيل من جنين وقيل وزنه فنعليل وقيل فعلليل وفعيلاء وفعل حتيثاء وفعولاء حروراء وفعالاء ثلاثاء وفعالاء قصاصاء وفعالاء مطيطاء وفعولاء أرباء والأربع على فعولان عكوكان وقيل وزنه فعلان وفعيله مطيطيه وفاعولا ضرورا وفعيلا خصيصا وفاولا قال قاقولا وافعل احللا الثاني ما تكرر فيه الحرفان مجرد ومزيد المجرد على فعفل ربرب وفعفل سمسم وفعفعل وفعفل بلبل والمشهور عند البصريين أن وزن هذه فعلل وفعلل وفعل وفعلل وعزي إلى سيبويه وأصحابه أن وزن رب رب ونحوه فعل فأصله رب أبدل الوسط حرفا من جنس الأول وعزي إلى الخليل ومن تبعه من البصريين والكوفيين أن وزنه فعفل كما قدمناه أولا وهو قول قطرب والزجاج وابن كيسان في أحد قولي، وقال الفراء وجماعة وزنه فعفع تكررت فاؤه وعينه وعزي إلى الخليه أيضا والمزيد فيه قد تلحقه واحدة قبل الفاء على إفعفل إزلزل وأفعفل ألملم ويفعفل يلملم وبعد الفاء يليها على فعفل وَبَعْدَ وبعد العين على فعيع البغيبغ وفعفل زوزا وفعنفل كعنكع وفعنفل دحندح وفعاف وفعاف وفعافل قباقب وفعافل زعازع وفعافل سواسرة وقبل اللام على فعفال جرجار وفعفال زلزال وفعفيل همهين وفعفيل جرجير وفعفول قرقور وفعفل كالكل إن كان سمع مشددا في نسر وفعفل قمقم وبعد اللام على فعفلا قرقرا وقد يلحقه زيادتان مجتمعتان على فعفلان رحرحان وفعفلان جلجلان وفعف فعيل قرقرير ومفترقتان على فعفلي قرقري وقد يلحقه ثلاثة فيكون على فعيفلان قعيقعان المزيد من الثلاثي غير المضعف منهما تلحقه زيادة واحدة قبل الفاء على وزن أفعل إسماً أفكل, أفكل وأصبح وصفة أرمل وإفعل إثمد وأفعل أصبح ولم يجيء إلا إثما فأما أفعل في الصفة فعزيز جدا على خلاف في إثباته والصحيح إثباته حكى أبو زيد لبن أمهج وإفعل إثما إصبح ولم يأتي على إفعل إلا هذا وعدن إبيا واشفا وانفح ولم يأت صفه وافعل اصبع على خلاف فيه وافعل انمل لغه واصبع وافعل مكسرا اسما اكل وصفه اعبد وأثبت بعضهم افلا في المفردات وذكر اعلاما لرجال ومواضع والصحيح وجوده فيها لثبوت ابهل نباتا واصبع لغة في اصبع وانمل لغه في انمل وافر لغة في افر وعلى افعل العنا وأفعل الوق وقيل وزنه افعل فاعل وقيل فعول وافعل اصبع ولم يأتي سواه وافعل اصبع وأفعل اصبع وهذان رديئان وعلى تفعل وهو قليل اسما نحو تدفل وما أدري اي ترخ منه وصفة قحلبه وتفعل اسما وهو قليل تدفل وتحلب فإذا أدخلت التاء لم يج إلا صفة نحو تحلبه وحقيا صفة تفرج بغير تاء وعلى تفعل تتفل وتفعل تنصب اسما وتحلب صفة وتفعل اسما فقط تنفل وتفعل تتفل وبالتاء تحلب وترعية وتفعل تدفل وتدفل, وتدفل وتحلب ولا يحفظ غيرهما وتفعل اسما تدفل وما ادري أي, اي ترخم هو بفتح الخاء وصفة تحلب وأمر ترتب وجعل بعضهم ترتب نسما وعلى يفعل اسما فقط يلمق فأما جمل يعمل وناقة يعمل ورجل يلمع فمن الوصف بالاسم وأما ما زاد بعضهم من نحو يزيد ويشكر ويوسف ويحمد بطن من كلب فلا يثبت به أصل بناء لأنه منقول من فعل أو أعجمي إلا أنه... إلا أنه ذكر وزن يفعل يفبر اسم ما وعلى نفعل نرجس ولا يعلم غيره قال بعضهم واظنه اعجميا ونفعل نرجس ونفرج وقيل نفرج فعل وتعاقب التاء والنون يدل على الزيادة وعلى مفعل اسم محلب وصفه مقنع ومفعل اسما فقط منخر وقيل حركة الميم إتباع والأصل فتح وقد أجاز سيبويه الوجهين ومفعل اسما فقط منخل ومفعل اسما منبر وصفة مطع ومفعل كثير في الاسم مسجد قليل في الصفة رجل منكب ومفعل قليل في الاسم مصحف كثير في الصفة مكرم ومفعل وتلزمه الها مزرعة وأثبته بعضهم بغيرها نحو مكرم ومعون ومألك ومقبر وميسر ومهلك ولم يأتي غيرها وقيل هو جمع لما فيه التاء وقال السيرافي مفرد أصله الها رخم ضرورة إذ لم يحفظ إلا في الشعر وعلى مفعل صفة فقط مكرم فأما مؤقن فاسم فقيل الميم أصلية وزنه فعلي خفيفة الياء وصار منقوصا وقال أبو الفتح فعلي والياء مشددة فخففت ورفض الأصل وقال الفراء وابن السكيت الميم زائدة وزنه مفعل وفي المؤقث عشرة لغة تدل على اصاله الميم فأما زيادة الهاء قبل الفاء فنفاه بعضهم وجعل ما ورد مما يوهم ذلك أصلا وأثبته بعضهم فقال يجيء يجي يجي يجي على هفعل هزبر وهفعل هجرع وهفعل همتع وهفعل هركلة وهفعل هيلع وقبل العين على فاعل اسم غارب وصفة ضارب وفاعل آجر وكابل وزعم بعضهم أن كابلا أعجمي وفوعل اسما عوسج وصفة هوزب وذكر سيبويه حوملا في الصفات وهو اسم موضع وإذا كان صفة كان من الحمل وفوعل صوبج لا غير وجاء بالتاء روزنة لغة وفيعا اسما عيلم وصفة صيرف ولم يجئ معتلا إلا العين وفعل معتلا فقط نحو سيد ولم يجئ في الصحيح إلا صيقل اسم امرأة وفعل خيزبة ونيدل وفعل نيلج وبيزر لغة وفيعل صفة فقط حيفس وفيع في الحديث أقدم حيزم وعلى فعل اسما فقط شأمل قيل وجاء صفة زابل أي قصير وفعل زابل لغة وفعل نقطل وفنعل صفة فقط عمبس فأما حنتف اسم رجل فمرتجل وزنه فعلل وفنعل اسما فقط جندب لغة وأما لحية كنسأ فنقله أبو عبيدة وأثبته الزبيدي في الصفات وقيل النون أصلية وفنعل اسما فقط قنبر وفنعل عنصل وفنعل حندس وفنعل اسما فقط قنطر وصفه عنفص وف وفنعل حنط وفنعل تنفر وفنعل عنصوا وعلى فهعل رجل وعلى فهعل رجل صهتم وفهعل رجل زهلق وقيل وزنه فعل وعلى فعل الضرب طلخف قاله ابن القطاع وفعل العكل وفعل دلع وفعل دلع وفعل قلفع وفمع القمعل وفمع السمحج وسمع الصمرد وفمع الدملص ويجوز ان يكون محذوفا من دملص وفعل حسلجة. وجاء مزيدا باحد مثلين مدغما فعل اسما سلم وصفه زمل وفعل اسما قنب وصفه دنم وفعل اسما حمص وصفه حلزة وفعل اسما وهو قليل تبع وفعل في الأعلام شلم وعثر وبذر ونطح مواضع وخرد وشمر فرسان وخضم اسم رجل أو لقبه وسور لعبة للصبيان وبقم اسم خشب صبغ أحمر يجلب من البحر والظاهر أنه ليس بعربي لأنه ليس في العربية شيء من تركيبه على تقاليبه وفعل أيل وفعل أيل وقيل وزنه فعل من آل يقوله وقبل اللام على فعال اسما غزال وصفة جبان وفعال اسما عصام وصفة غناك وفعال اسما غراب وصفة شجاع وفعول اسما جدول وصفة حشور وفعول اسما فقط خروع وعتود وذرود لا غير وفعول جرول وفعول اسما عتود وصفة صدوق وفعول اسما اتى وهو قليل إلا أن يكون مصدرا كالجلوس أو جمعا كالفلوس وفعل اسما عتير وصفة طريم وفعيل اسما فقط عليب وفعيل ضهيد وعتير وقال ابن جني هما مصنوعان وفعيل غريف وفعيل اسما بعير وصفة شهيد وإثبات فعيل بكسر الياء بناء خطأ وفعيل قوله قدر وإية وفعل اسما فقط شمأل وفعل الظن أكلها في ضناك وقيل وزنه فنعل كغنظم وفعمل جرائض وفعن اسما ترنج وصفة عرند وفعن البرنس وقيل وزنه فعلل وفعنل درنق وفعنل فرند وفعنل اسما فقط بلنط وفعنل قعنق وفعنل جعمض وفعنل دولميص وفعنل ثرميطة وفعمل سلمقه وفعل السهمج وفعل سهلج وفعل الحدلقة وما جاء مزيدا بأحد مثلين مدغما يجيء على فعل اسما جبن وصفة هدب وفعل اسما جدب وصفة خدب وفعل اسما فقط تئفة وفعل اسما فقط طلنة وهما قليل وفع على درجة وتمفكوكا على فعل الاسما شرب وصفة دخن وفعل الاسما فقط مهدد وفعل صفه فقط رماد رمدد وفعل الاسما عندد وصفة قعدد وفعفل سمسق وفعفل كركم وفعفل فرفح وبعد اللام على فعل علقا ولم يجع صفة إلا بالها ناقة حلبا حلبات ركبات وبالف التأنيث اسما رضوى وصفة سكرى وفعل اسما معزى ولم يجع صفة إلا بالها رجل عزهات وذكره ابن القطاع بغيرها فأما رجل كيصى فنقله ثعلب منونا فقيل هو صفة وقيل اسم وصف به وقيل هو فعل كضئزا غير منون وفعل اسما بهمة وصفة حبلة وأرفه للتأليف وقالوا بهمات واحدة وليس بالمعروف وروا ابن الأعرابي دنيا منونا شبهوه بفعل فأما موسى الحديدة مصروفة وغير مصروفة وفعل, وفعل دقرا وصفة جمز وفعل اسما فقط وفعل خيما قاله ابن القطاع وقال ابو عبيد البكري خيما بسكون الياء على وزن فعله وقال الزبيدي ليس في الكلام فعله وفعل عرق وفعله اسما عنصوا، وفعله خنذوة وفعلوة خنذوة ولا يكون الا اسما وفعلية اسما حذرية وصفة زبنية وفعلته اسما فقط سنبتة وقيل وزنها فنعلى وعلى فعلا صفة فقط رعشا وفعل اسما فقط فرس وفعل قليلا اسمًا وصفة خلف وفعلم اسمًا جلهم وزرقم كذا ذكر ابن عصفور وصفة ستهم وفعلم اسمًا دقع وصفة سرقم وفعل وصفة فقط شجعم وفيعلم قلعم وفعل عبد على خلاف في بعض هذا الوزن وفعلس دفنس وفعلس خلبتة وفعل طرق وفعل سند وقيل من سجن فحذفت النون فوزنها فعلوا وما تكررت فيه العين واقتضى الاشتقاق أن الثاني هو الزائد جاء على فعله سكرك وما يلحقه زيادتان مجتمعتان قبل الفاء على انفعل فعل صفة فقط ان قحل وان فعل انقلس و أنفعل أنقلس لغة وميفعل وميفعل ميرن وميرنا، ومنفعل ومنفعل منطلق ومنطلق وينفعل الينجلب وذكروا أنه منقول من الفعل وإن كان اسم جنس وقبل العين على فواعل اسما سوابق وصفة كواسر وفواعل اسم صواعق وصفة دواسر وفياعل اسم غيالم وصفة غيالم وفناعل اسم جنادب وصفة عنابس وفناعل اسم خناصر وصفة كنادر وقيل هو فعال وفعوعل صفة عتوثا وفعيعل صفة فقط حفيفد وفعمفل زوانزق وفعاعل سلالم ولا يبعد من الصفات إذا جمع زرق فالقياس يقتضي زرارق وفعاعل اسما درحرح وفعاعل اسما حبربر وصفة صمحمح وفع كذبذب لا غير وفع العل كذبذب صفة طعام سخاخين وفيعل عياهم وفنيع القنيبر وفنوع القنوطر وفوفعل دودمس وقيل وزنه فوعلل وفماعل قماعل وفماعل هملع وقيل وزنه فعلا وفماعل دمالس وفماعل همقع وزملق وفيفعل في غفر وفيعل هيع حيهل وفنعل همبر وشنحف النعل صنبر وقيل الكسر لالتقاء الساكنين في الوقف وفلعل قلمس وقيل وزنه فعمل وفلاعل علاك وقبل اللام على فعال العكالد وفعفل قهقر وفعفل قسطب وفعفل قهقر وفعفل صفصل وفعفل صفصل وفعمل قلمس وفعل الحقلد وفعل تعرض وفعافل دوادم وقيل وزنه فواعل وفعل قطن وفعل القطن وقيل وزنهما فعل وفعل, وفعل سرويل وفعويل سراويل وفعويل سراويل وفعويل سمويل وفعاول اسما جداول وصفة حشاور وفعاول صواوع وقيل وزنه فعالل وفعلول اسما بلصوص وصفة حلكوك وفعلول اسما طحرور وصفة بهلول وفعليل رعديد وفعول حبونا وفعول حبونا لغة وقيل وهما اسمان قليلان وقيل جاء صفة حزولق وفعول كروس بضم الواو وفعول صفة فقط عصود وكروس وفعول علود وفعول اسما عسود وصفة عثول وفعيل قشيب وقيل اصله التخفيف فشدد على حد جعفر وفعليل اسما حمصيص وصفة صمكيك وفعون الغرونق وفعليل حمقيق وفعنيل غرنيق وفعنيل غرنيق وفعنيل غرنيق وفعليل اسم حلتيت وصفة صهمين وفعيول اسم كديوس وصفة عذيوت وفعيلل اسم خفيلل وصفة خفيدد وفعمول جعموس وفعمال هرماس وفعميل قطمير وفعنل القهنب وفعنل زونك وفعل الزون لغة وقيل زونك فعلل كعدبث وفعلول غرنوق وفعلول الذرنوع وقيل وزنه فعلول وفعل صفة فقط عفنجج وفعان القرانس وفعان القرانس وفعنال قرناس وفعايل عساير وقد يجيء صفة بالقياس في جمع قريم وفعايل اسم غراير وصفة عراير وفعفول قرقوف وفعفول قرقوف وفعفول بقبوك بقبول وبنبوك وفعايل نبايع وفعنال قرناس وفعيال عنيان وفعيال اسما فقط كرياس وفعوال جحوان وفعوال اسما قليلا عصوان وفعوال اسما سروال وصفة جلواخ وفعاله زعاره وفعال قليل اسمًا جرائد وصفة خطائق وفعليل الجبليل وفعال اسمًا قرادد وصفة رعابد وفعلان اسمًا قليلا قرطاط وفعلان اسمًا جلباب وصفة شملال وفعيل صفة هبيخ وبعد اللام على فعلاء اسما حلفاء وصفة حمراء وفعلاء اسما قوباء وفعلاء اسما علباء وفعلاء اسما رحضاء وصفة عشرا وهو كثير في الجمع وفعلاء اسما فقط صرماء وفعلاء اسما قليلا عنباء وفعلاء ضرباء وفعلان اسما سعدان وصفة سكران وفعلان اسما عثمان وصفة خمصان وفعلان اسما فقط سرحان وهو كثير في الجمع فأما رجل عيان فقيل هو من قبيل الوصف بالاسم وفعلان, وفعلان اسما كروان وصفة قطوان وفعلان اسما قطران وفعلان اسما قليلا وفعلان اسما قليلا, وفعلان اسما قليلا سلطان وقال سبويه ليس في الكلام اسم على فعلان إلا سلطان انتهى وقرأ عيسى بن عمر بقربان بضمتين وفعلنا اسما قليلا عرضنا وفعلنا عرضنا لغة وفعلنا كفرنا وفع وفعلوت اسما رغبوت وصفة خلبوت وفعلوت خلبوت وفعليت عفريت وفعلوت سلكوت وفعلات ضهيات وفعلين اسما قليلا غسلين وفعلنيا اسما والهاء لازمة بلهنيا وفعلوة جبر ولا غير وفعلوس عبدوس وفعلاس عرفاس وفعليا بتليا وفعلوا هرنوا وقيل وزنه فعنلا وفعله قنزه والنون بدل منزال فيؤول باعتبار اصله الى الثنائي وفعل دلغم وفعل قرطم وفعل قرطم وفعلامة ترسامة وفعلون جرسون وفعلين وهبين وفعلين زرقين وفعلون عربون وفعلون عرجون وفعلون فرجون وفعلون عربون, وفعلون عربون و فعلون سرجون لغة في سرجين وفعلا قشوا وفعلا قرقا وفعلا قرطن وفعلن قرطن وفعلين هلكين وفعليت صوليت كون الفاء أصلها الكسر دعوة وفعلنات خلفنات وكون الألف إشباعا دعوة وفعليل وهبيل أو مفترقان فرقت بينهما الفاء فعلى أفاعل اسما أجارد وصفة أباتر وأخاير فأما أدابر فذكره ابن السيدة في الصفات والزبيدي وتبعه ابن عصفور في الأسماء وعلى أفاعل أجالد للجسم وأفانية نبت ويكون جمعا اسما أفاكل وصفة أفاضل وأفنع الأرندج وأفنع الأرندج لغة ويفعل يرندج ويفنعل يرندج لغة ويفعل يوضى ويرنى ويفاعل ينابع ويفاعل يجابر اسم امراه ويكون في جمع الاسم يرامع وأما جمال يلامع فقليل من الوصف بالاسم وتفاعل ترامز وقيل وزنه فعامل وقيل فعال وتفاعل اسما فقط تنوط وهو في المصدر الكثير وتفاعل تضار وتفعل تبشر وتفعل تبشر وتفعل تهبط وتفاعل تفاوت وكثر في الجمع تناظب وصفة بالقياس تحالب جمع تحلب وتفاعل, وتفاعل تفاوت وتفاعل تفاوت وتفاعل ونفاعل بالقياس نراجس جمع نرجس ونفعل نحورش وقيل وزنه فعلل ومفاعل ولا يكون إلا جمعا اسما منابر وصفة مداعس ومفاعل مكمهل ومفوعل ومفاعل ومفاعل ومفتعل ومفنعل أسماء فاعل وبالفتح أسماء مفعول مجوهر ومبيطر ومضارب ومكرم ومقتدر ومسمبل او العين على فعول اسما فاوس وصفة جاروف وفعال اسما قليلا ساباط وفاعيل خاميز وفيعول اسما قيصوم وصفة غيشوم وفوعال اسما قليلا طومار وفوعال اسما قليلا توراب وفوعيلة دوطيرة وفوعلة حوصلة وفيعال اسما خيثام وصفة غيداق وفيعال اسما فقط ديماص في أحد احتماليه وفي عيله قيليطه وفي قيل لم يجئ الا صفة قنعاس وذكر بعضهم عنقاذ وطنباب فينظر اهما اسمان أم وصفان وفنعال عنضاب وفوعلل كوالل وقيل وزنه فوعل وقي... فيقول ثنائيا وفعال اسما قليلا دراج وصفة علام وفعال اسما خطاف وصفة حسان وفعال اسما فقط قثاء فأما رجل ذنابا فقيل من الوصف بالاسم وفعول صفة فقط سبوح وأثبت بعضهم فيه ذروحا فيقول اسما وفعول اسما سفود وصفة سبوح وفعول اسما عجول وصفة سروس وفعيل اسما بطيخ وصفة سكير وفعيل صفة قليلا مريق هكذا قال بعضهم وقال اخر وعلى فعيل مريق للعصفر ومريق للذي هو داخل الاذن اليابس وفعيل اسما عليت وصفة زميل وفنع, وفنع رجل قنتال وقال الفراء وزنه فنعل أب أبدل من أحد المشددين همزة وفي عاله عند وقيل وزنها فعلأوى من عند وفي على ريحنا وفي عن نيل نجلغة وفمعو القمعوط وفمعي العمليق وقيل وزنه فعليل وفعيل دري وفعيل زجيل وفوعال كوثل وفنعول عنقود وفنعول طنبور لغة وفلعول زلقوم وقيل وزنه فعلوم وفوعال فوذنج وفنعقلة سندأوة وفنعيل شنظير وفون وفوعنال خورنق وفنعول حندورة وقيل هو من باب قرطعب وفنعول عنجورة أو اللام على فعنلا اسما قرنبى وصفة حبنطا وجاء غير مصروف بلنصا وقيل لا يجيء إلا اسما وجاء صفة بالهاء قالوا عقاب لا وفعنلا بلنصا وخلثناه وفع لا اسما وجاء فقط جولندا وهو قليل كذا قيل وجاء بالهاء جلنباه وفعن لا جلنبات وفعن لا جلندا مصروفا وفعن لا صعنب وفعي اسم اسما قصيرا وفعال اسما خبارا وصفة جمع تكسير فقط عجالا وفعال اسما صحارا وفعال اسما صحارا وصفة حبالة وفعالي صحاري وفعال وفي وفعل اسما زميكا وصفة كمرة وفعل اسما قليلا جيضا وفعل اسما قليلا عرضا وفعل اسما قليلا فقط حزر وفعل جسرة وفعول قعولا وفعولا سنوطا وفعولا عشورا وفع وفعولا عدولا وقيل وزنه فعولا وفعالس خلابس وفعال اسما فراس وصفة رعاش وفعالم زراقم وفعن لا حبنط وقيل الهمزة بدل من ألف حبنط وفعن لا حبنط وفعن لأ حبنط وفعيل, وفعيل حفيسة وفعيلة وحفيسة وفعال ضبار وفعالية اسما كراهية وصفة عباقية وحزابية وفعالوة سواسوة وفعنلوة اسما لزمته الهاء قلنسوة وفعنلية والهاء لازمة قلنسية وفعلعة شعلعة وفعولات قهوبات أو الفاء والعين على أفعال اسما ولا يكون إلا مكسرا أحمال وصفة أبطال وجاء منه مفردا بالهاء أضطارة للظفر وهو ناذر وقالوا أرعاوية للنعم التي عليها وسوم وجاء صفة للمفرد برد أخلاق وصف بالجمع وإفعال اسما إعصار وصفة إسكاف وافعيل اسم إكليل وصفة أصلي Tim وفعل أنجيل وافعول اسم أسلوب وصفة عملود وأفعول أسر وافعول اسم إردون وصفة إزمول وافعال أدمان وافعول اسم إذفلة وصفة إرزب وافعل إردب وافعول اسم أردن وافعل أكبره أكبرة قومه وإفع... وإفنع الإسفنج وإفنع الإفرند وإفعال إسفنط ويفعل إسماً يعفور وصفة يحموم ويفعل يسروع وقيل ضمة الياء اتباعه لضمة الراء ويفعيل اسم فقط يقطين ويفعل يهير وقيل الأص تخفيف الراء ثم شدد وتفعال اسم تمثال وصفة تفراج وقيل لا يثبت تفعال صفة والصحيح إثباته وتفعال قيل لم يجئ إلا مصدرا كتطواف والصحيح مجيئه غير مصدر قال رجل تيتاء ومضى تهواء, من ومضى تهواء من الليل وتفعيل اسما فقط ترعيب وتفعيل اسما ترعيب لغة وصفة ترعيب وتفعل وتلزمها الهاء ترعيا وكسر بعضهم التاء وجعله بعضهم أصلا وتفعيله ترعي لغة وتفعول اسما فقط تذنوب فأما تيهورة فمقلوب أصله تهورة فوزنه قب فوزنها قبل القلب تفعولة وبعده تعفولة وتفعول اسما قليلا تؤثور ونفعول نخروب ونفعال نفراج وقيل وزنه فعلال، ومفعال اسما منقار وصفة مفساد ومفعال مرجان ومرجانه فقط من رجنة وقال الأكثرون فعلان من مرجة ومفعول صفة مضروب ومفعول معلوق فأما مغرود فقيل مفعول وقيل فعلول ومفعيل اسما منديل وصفة مسكين ومفعيل منديل ومفعيل مرعز ومفعل مرعز ومفعل مكوز قيل لم يج غيره ومفعل مكوز ومفعل مكوز ومفعل المح ومفعل محذق ومفع ومفعال معلج ومفعيل مضي ومفعيل ومضي عندما أثبتا طشيا ومفعمل مطرمح ومفعمل مطرمح وهسعال هلق أو العين واللام على في على خيزلا وصو على خوزلا وفنعلا قنفسا وفنعلا سندري وفنعلا شنفرا وفنعلا هندبا وفعلا لبدا وفي على حيفسا وفعلا نظرا وفنعلا وفن وفن حنظأ وفمعلوه قمحدوه وقيل وزنه فعلوة أو الفاء والعين واللام على أفعل أجفلا قيل ولا يحفظ غيره وزاد بعضهم أوجلا قال ولا يعلم غيرهما وافعل اسما إيجلا وافعل إيجلا لغة قيل وأفعل أطريقا والجمهور على أنه حكاية قيل وعلى مفعل ومفعل مصطكا ومصطكا والصحيح أن الميم فيهما أصل ومفعل من دبا ومفعل مقلسا ومفعل مقلسا او ثلاث زوائد مجتمعة قبل الفاء على استفعل استبرق او قبل العين فعلعل كذبذب وفعلعل ذرحرح وفعلل كذبذب او قبل اللام فعاويل صفة قرويح واسما بالقياس عصاويد جمع أصواد وفعاييل اسما فقط كراييس وفعاليل اسما ضنابيب وصفة بهاليل وفي عملال اسما فرنداد وفي عمال طرماح وفي عمال جهنام وفعنال جهنام لغة وفعاليلة شرأبيبة وفعالولة حزالوقة وفعيل قعيسس أو بعد اللام على فعلوان عنفوان وفعليان اسمًا صلي صليان وقيل وزنه فعل فعلان وصفة عنضيان وفعلايا برحايا لا وفعليا وفعليا اسمًا قليلا مرحيا وفعليا اسما كبريا وصفة جربيا وفعلوتا اسما قليلا رهبوتا وفعلايا مرحايا وفعلايا حولايا وفعليا تيمياء وفعلوان نهروان وفعلوان نهروان وفعلومان وفعلو قشعمان وفعلمان قشعمان وفعلينا صرغينا او مفترقه على افعيل اهجيرى وإجرية ولا يحفظ غيرهما وأفاعيل قيل ولا يكون إلا جمع تكسير نحو أباطيل أساليب وحكى رجل أقاطية والظاهر أنه من الوصف بالجمع وأسانين اسم جبل منقول من الجمع ويفاعيل اسما يعاسيب وصفة يخاضير ويفتعول يستعور ووزنه عند سيبويه فعللول ويفعال يرناء وتفعال اسما فقط تجمال فأما رجل تلقامه ونحو فمن الوصف بالمصدر والهاء المبالغة وتفاعيل اسما فقط تجافيف ونفاعيل النخابير ومفوع ومفوعل مهوئا وقال السرافي وزنه مفعلل ومفاعيل اسما مناديل وصفة مكاسيب ومفمعل مشمعل ومفلعل مطلخم ومفتعال متكاء كما في قراءة الحسن ومفوعل مكوهد وهفعاله القام وفعيل مصطرا فقط هجيره وفعيل لغيزا وفاعلا باقلا وفاعلا شاصلا وفاعولا دولة قيل ولم يجع غيره وفاعولا هيولا وبخط ابن القطاع هي فيعولا وفنعولا قنطورة ومفعلي مرعزي اسما فاما رجل مرقدي فقيل من الوصف بالاسم ومفعلي مرقدي ولم يج الا صفة ومفعل صفة فقط مكورة ومفعل مكورة لغة ومفعلا مكر ويفعل يهير وقيل وزده فاعلا وفعل اسم شقرا أو ثنتان مجتمعتان على أفعال قيل صفة فقط أم بجان والصحيح أنه يكون اسما أيضا قالوا اختبان للشقراق وافعلان اسم قليلا اسمان وصفة أضحيان وافعلا صفة أضحيان لغة وأفعلان اسما أقحوان وصفة أسحوان وأفعال أسحار وإفعال احار ولا يحفظ غيره وأنفعيل أنقليس وإنفعيل إنقليس وقال الخليل إنقليس وإنقليس أنفعيل وإنفعيل وأفعليل البسيس وقيل وزنه أفعليس وفاعلوس, أب وفاعلوس أبنوس وأفعلا أربعاء و أفعلا أربعة قيل ولا يعلم, يعلم غيرهما في المفردات إلا أن يكسر للجمع على أفعلا نحو أصدقاء انتهى وجاء أجفلا وأرمدا وأفعلا أربعة وأفعلا أربعة وأفعلا أربعة ويفعلان يادمان ويفعلي يرفئ وتفعلان ترجمان وتفعلان ترجمان وتفعلا تركضا وتفعلا تر تفرجاء وتفعلوت اسما قليلا ترنموت وتفعلان تئفان ونفعيل نرفجا نفرجاء وقيل وزنه فعللا ونفعلوت نخربوت وقال الجرمي وزنه فعللوت ومفعلان مهرقان ومفعلا مرعزا ومفعلا مرعزا ومفعلان مكرمان ومفعلان, ومفعلان, ومفعلان مسهلا وقيل وزنه فعلان و مفعلان مهرجان ومفعلين مقتوين في قول من جعل الميم زائدة ومن جعلها اصلية فوزنه فعلوين فيقول مما زيد بعد لامه ثلاث الزوائد وقيل هو جمع على حذف ياء النسب ومنفعيل من جنيق ومنفعول من جنون وكسر, وكسر الميم فيهما لغة وياتي الخلاف في وزنهما وفاعلا خازباء وفاعلا خازباء وفاعلا لوبياج لوبياك لوبياء لوبيا وفاعلا عشراء وفاعلا دبوق وفاعلون كازرون وفاعيال خاتيام وفعالان خماطان وفعايل وفعايل سخاخين ولا يعلم غيره وفاعيل اسما سلاليم وصفة عواوير وهو من ابنية الجمع إلا أنه قد جاء عكاكيس لذكر العنكبوت وهو اسم مفرد وزنه فعايل وفنعلوت عنكبوت وقيل وزنه فعللوت وفنعلوه عنكبوه بالهاء وفنعلاه عنكباه بالهاء وفنعليت حنبريت وفاعلوت وفاعلوت طاغوت أصله طاغيوت وقيل وزنه فلعوت مقلوب من طغى وقيل فاعول جعل التاء عوضا من الواو المحلوفة وفن عليس خندريس وفن على خنفشاء وفن على عنكباء وفعن لا كرنباء وفعن لا جلنداء وفعن لا جلنداء وقيل متته ضرورة فلا يثبت به بناء وفعلاء زمكاء وفعلاء مغلاء وفن, وفن علاء هندباء علا هندبا وفعلاء اسما قليلا ثلاثاء وصفة طباقاء وفعلاء صفة كثيراء واسما قليلا قال ابن السيدة عجساء وقريثاء جعلهما سيبويه اسمين وجعلهما غيره صفتين فعجيساء عند سيبويه الظلمة وعند غيره العظيم من الابل انتهى وفعلولا فيضوضا وفوضوضا وفعليلا فيضيضا وقيل وزنها فيعولا وفوعولا وفيعيلا وتكون ثنائية وفعليا وفع زكريا وفيعول ديابود وفعل عال وفعل عال صرطراط وفعفل صفصلة وفيفعول زيزقون وفقا للصرافي وخلافا لابن جني اذ زعم ان وزنه فيعلول وفنعلول حندقوق وفن عليل قنسطيط وفن عليل خنفقيق فأما خنشليل فقيل وزنه فنعليل وذكر سيبويه في باب التصغير أن نونه أصل والكلمة رباعية على فعلليل وفي عال سنمار وفي عليل في فقيق بلياء وفعال ما قراش ما وفاعل ما ساتيد ما وقيل هو مركب من ساتي ووزنه فاعل ودمى وفعلاء دي وفي دي وقيل وزنهما فعل لا وفعل لا وفعنعول سقنقور وفعفعيل اسما سلسبيل من سلبة وقيل وزنه فعفليع من سبلة وفعفعيل وصفا مرمريك وفوعليل صوقرير وقيل وزنه فعلليل وفيتعول شيتعور وفعلعيل حمقميق وفعل عيل سلطليق وفعل عول حبربور وفوع نيل شوزنيق وفوع نيل, وفوع نيل شوزنيق وفوعانل شوزانق وفيع نول شيزنوق وفعاليت صفة فقط قليلا سباريت واسما بالقياس في جمع ملكوت تقول ملكيت وفعل على, حد حد وفعل على حدبدب وفي هنعال سهنساء من سنها إذا تغير وقيل وزنه في عنفال وأصوله ستها وفي عفول في لفوس وفاعلان ضيمران وفوعلان ضومران وفاعلان طيلوسان وفاعلان تئدلان وفاعلان طالماد وفعلان ندلان عيلان نادلان وفعلان نئدلان وقيل وزنه فعلان وفاعلون آجرون وفعلان حومان وفعلان اسما عزفان وصفة صفتان وفعلان قمحان وفعلان حوفزان وفعلان قمدان وفعلان كوفان وفعلين عفرين وقيل هو جمع لعفر كطمر وسيعلون حيزبون وفاعتلان كالتبان من الكلب وفعنلال قهنبان وفعالاء حلواء وفعن علانية قنظرانية وفعن علانية عنجهانية وفاعلاء كارباء وفعالون رساطون وفعلان حرمان وفعلانه جلبانة وفعلانه جلبانه وفوعلاء اسما قليلا حوصلاء وفعالي اسما بخاتي وصفة زراري او اربع الزوائد على افعي افعي لال فقط اشهيباء وفعلاء اسما فقط عاشوراء وفعلعلان كذبذبان فقط ومفعلاء اسما معيوراء وصفة مشيوخاء وأفعلا وأربعا وفعلا دخلا قيل ولم يجع غيره وزاد بعضهم غميضاء وكميلاء وأفعالون أسارون وافعلا اهجيراء وأفعلا أكشوثاء ويفاعلات ينافعات ويفعلات ينابعات وقيل هو جمع ينابع كيرامع سمي به ويفاعل ينابع ويفاعل ينابع ويفع ويفعال يرفاء ومفعالين اسم موضع ويمكن أن يكون يمكن أن يكون مثنى سمي به وفعل عاية بردرايا وفن عدولا حندقوقا وفن علولا حندقوقا وفن علولا حندقوقا وقيل وزنها فعل لولا بفتح الفاء وكسرها وفعل, وفعل لولا وفعلاء مكثاء وفعلانين سلماني ويجوز أن يكون جمعا سمي به والمفرد سلمان كعثمان وفي النعلون قن وقيل وزنه فعلون وفعلاء زمراء وفعلاء قيصوراء وفعلولا بعكوكا وقيل وزنه مفعلا ابدلت فيه من الميم الباء وفوعل وفوعولا فوض ضاء وفي عي لا، في ضيض وقيل وزنهما فعلولا وفي ليله وفعالين حوارين ويحتمل ان يكون جمعا سمي به او خمس زوائد ولم يحفظ منه الا ما جاء على فعل علان ذبان بتشديد الذال لا غير وفع فيليا بربيطيا وقرقيسيا لا غيرهما تعليق من القائم بالتسجيل ربما حدث في بعض الأبنية أخطاء وما ذلك إلا لأن الكتابة غير كامل التحقيق وهناك الكثير من الكلمات غير مشكلة والعودة الى المراجع من الصعوبة بمكان الرباعي مجرد ومزيد المجرد على فعل اسما جعفر وصفة شجعم وسهلب كهكذا مثل وقيل الميم من شجعم والهاء في سهلب زائدتان وجاء بالهاء شهربه وفعل الاسم زبرج وصفة خرمل وفعل الاسم برس وصفة جرشع وفعل الاسم درهم وصفة هجرع وقيل الهاء زائدة وفعل الاسم صقعل وصفة سبطر وفعل خبعت ودلمز خلافا لمن نفاه وفعل الوفاق للأخفش والكفيين اسم جهدب وصفة جرشع لوجود سودد وعوطط وعندد وفعل الزعبر وخرفع وفعل التحربة خلافا لمن نفاهما ولا يثبت فعل البحرمز وفعل البعرة وفعل البعرة ودهنج وفعل, وفعل العجلط وفعل البجندل خلاف اللزاع مِن ذلك وفرغ البصريون فعل لا على فعل وفرع البصريون فعل لا على فعل والفراء والفارسي على فعلي الرباعي المزيد المزيد ما فيه زيادة واحدة فقبل الفاء لا يكون إلا في اسم فاعل ومفعول مذحرج ومذحرج وقبل العين على فنعل اسما خنبعث خنبعت وصفة قم فخر وفنعلل اسما قليلا كنهبل وفنعلل كجاء جنعدل وفنعلل غ وقيل وزنه فعلل ويقال بالضائي وبالضاد وفنعلل كنهبل فأما جنعدل فأثبته الزبيدي خماسيا في الصفات لفقدان فقدان فنعلل وأما عجوز شنهربة ثقيل هي كسفرجل والظاهر انها فعللة وعلى فن على غندل على غير وقيل هو خمس الاصل ووزنه فعف فعلل وفو, وفو دودمس ويظهر لي انه من مزيد الثلاثي تكررت فيه الفاء واما هيدكور فالظاهر انه فيعلل وقيل هو مقصور من هيدكور ك خيس فوج ولم يسمع هيداكور وفعل شم وفعل شمخر وقيل ولم يج إلا صفة وقالوا كمهرة للحشفة وفعل قيل ولم يج إلا صفة نحو علكد وقد جاء اسم صنبر وهنبر وفعل الهمرش وزعم أبو الحسن أن أصله هنمرش وحروفه كلها أصول ووزنه فعل لل وفعل الهمرش لغة فأما الصنبر فأثبته الزبيدي وابن القطاع في مزيد الرباعي ونفاه بعضهم وفعلعل زبعبق وفعلعل سقرقع وقال الخليل هو بفتح القاف, هو بفتح القاف الأخيرة فهو على فعنفل وفعل ذم وفعل الاسم اسمن همقع وصفة زملق ويظهر لي أنه من مزيد الثلاثي فأصله زلق ودلص لوضوح المعنى وقبل اللام الأولى فعالل اسم برائل وصفة قرافص وفعالل اسم حابارد وصفة قراشب وفعيلل صفة فقط سميز وفعيلل عبيقر وفعولل اسم فدوكس وصفة عشوزا وفعنلل اسما قرنفل وهو قليل وفعنلل قيل في الاسم قليل جحنفل وفي الصفة كثير حزنبل وقال الزبيدي لم يأتي اسما جحنفل العظيم الشفى وفعن وفعنلل عرنتن وقال الزبيدي ليس في الكلام في عنلل فأما ذحندح فقيل هو مركب من صورتين دحتح دح وفعن وفعن للعرنفطة وفعن شفلح وصفة عدبس وفعن للإسم قليلا صعرر وفعن للزمرذ لغة في زمرذ وفعن للإسم شهشدق وصفه شفشلق وفعن لله وقبل اللام الاخيره على فعليل اسما برطيل وصفة حربيش وفعليل قيل صفة قليلا غرنيق وتقدم انه من مزيد الثلاثي وهو الشاب من الرجال وقال الزبيبي انه طائر فعلى هذا يكون اسما وصفة وفعلول اسما عصفور وصفة قردوب وفعلول حرزون وصفة القوس وفعلول عوطوس لا غير وفعلول اسما قربوس وصفة بلاعوس و. ففعل قيل صفة فقط كنهور للمطر الدائم وقال الزبيدي قطع من السحاب كالجبال واحدها كنهور، فعلى هذا يكون اسما لا صفة كبلهور اسم ملك وفعلال اسما قرطاس وفعلال ولم يجئ منه إلا قولهم ناقة بها خزعال فأما القفطال فقيل الألف إشباع وقيل على فعلال وزاد بعضهم بغداد وقشعام وفعلل اسم حملاء وصفة هلباج وفعلل صفة فقط سبهلل وفعلل اسم عربد وصفة هرشف وفعلل قيل هو صفة فقط قسقب وجاء عرطبة لعود الغناء فيكون اسمان وفعلل ولم يجئ منه إلا صفصل وفعلل شفصل وفعل الحبقر وفعل الصمخدد وفعل جلفات لغة في جلفات وفعل خرفنج وفعليل الخرديق وفعل البن صعفوق وبعد اللام الأخيرة على فعل صفة حبركة وجلعبة قال ابن السيدة ولا يعلم هذا البناء جاء للسم انتهى وجاء غير مصروف ضبعطة وزبعرة وقد يصرف زبعرة وفي إلا سقطرة وفي علة اسما قليلا سبطرة وفعل لا اسما فقط قهمز وفعل لا اسما فقط هربزة وفعل لا قيل حندبة وتقدم أنه على وزن فنعلة وفعل لا سلحفة بإسكان اللام وفتح الحاء لغة وفعلية سلحفية فاما رجل سحفنية أي محلوق الرأس يقال سحفه إذا حلقه فوزنه على هذا فعلية وقد ذكره سيبويه في فعلية وفعل وفعلوا اسما فقط والهاء لازمة قمحدوه وفعلها سلحف وفعلها سلحفا وأثبته الزبيدي وقيل أصله صلح فيا فقلبت الياء ألفا على لغة رضا في رضيا وفعلم صلخدم وفعل خبعت فأما همرجل فقيل حروفه كله كلها أصول فهو خماسي وقيل اللام زائدة فيكون من مزيد الرباعي ووزنه فعلل وقيل اللام والميم زائدتان من هرجة ووزنه فمعلل وقيل اللام والهاء زائدتان من مرج ووزنه هفعلل او زيادتان مجتمعتان فيه حشوا على فعلويل القندوين وفعلليل صفة مضاعفا حربصيص وقد جاء اسماً قفشليل وفعلون اسماً من جنون وصفةً حندقون كذا ذكره السبويه وقال غيره هي بقلة فتكون اسماً وفعلل قشعريرة بالتاء والسمهجيج لا غيرهما وفعاول زماورد وفعفال الفشفارج وفم وفعفال الفشفارج وفعفال الفشفارج وفعفال الفشفارج وفِيه وفِيه على الخِيَهَفَعَ وقيل وزنه فِيهَ على من الثلاثي أو آخرًا على فعل لود حذروف وفعل لام قلينا اسمًا زافران وصفة شعشعان وفعل لان اسمًا عقربان وصفة دحموسان وفعل لان حندمان وصفة حدرجان وفعل لا اسما فقط برنساء وفعل لا اسما قليلا قرفصاء وفعل لا صفة فقط طرمساء وفعل لا خلتنات وفعلات سلحفات ويقال بفتح السين وبالمد وبالقفر وفعل لا سقطراء وفعل لا مصطقاء وفعل لا هندباء وتقدم أن وزنها فنعاء فيكون من مزيد الثلاثي وفعل لان عرقصان وفعل لان عرقصان أو مفترقان على فعول لان حبوكراء اسما وقد وصف به والالف للتكسير لا للإلحاق وقيل للتأنيث وينظر أصرفته العرب أم لم تصرفه وفيعلوا الاسما خيتعور وصفة عيضموز وفنعليل اسما فانطليس وصفة عن تريس وفنعيل له زنفيلجة وفنعال له زنفالجة وفعاليل جمعا فقط اسما قناديل وصفة غرانيق في قول من جعل النون أصلية وفعاليل اسما قليلا كفأبيل وفعاليل اسما قليلا جخاذباء وفعاليل جعنزار وفعاليل اسما سجلات وصفة طرماح في قول من جعل إحدى الميمين أصقيا وفعنليل شمنصير وقيل هو خماسي الأصول وفعلال جل نار وفعنللا حفنظرا وشفنترا وقيل شفنترا فعللا خماسي الأصول كقضعترا وفعل الله وفعل شفصلا وفعللا الله شفصلا وفعل لا قرطب وفعل لا كمثة وفن علي منجنيق وقال سيبويه هو من الخماسي وقال ابن دريد هو ثلاثي وزنه من فعيل وفعن لال, وفعن لال خرنباش وقيل يمكن أن تكون الأرف إشباعا وفعن لال خرنباش وفعن لول قرنفول وقيل يمكن أن تكون الوو إشباعا ومفعل المجلعب وفع فجيل دردبيس وفع عليل قنبيب وفيعلوا وفعلول وفع حنبوش وفاعول الفالود وفنعلال علال سنجلاب وفعلعول عقرقوف وفيعلان فيشجاء او ثلاث زوائد على فعولولان عبوثوران ثران لا قليلا برناساء لا قليلا برناساء وتقدم أن النون زائدة فيكون من مزيد الثلاثي لا قليلا جخاذباء وفعلالاء هزمبران وقيل الهاء زائد وفعلالاء عفرزان وقيل هما تثنية هزمبر كجحنفل وعفرز كعدبس ثم سمي بهما وفعيل لان عبيثران وفعيل لان عبيثران وفعل لان وفعل لان عقربان وقيل أصل الباء التخفيض فشدد كما تشدد في الوقف وأجري الوصل مجرى الوقف وإفعلينه استفلينه وقيل هو من مزيد الخماسي الخماسي مجرد ومزيد المجرد على فعلل اسما سفرجل وصفة شمردل وفعلل اسما خزعبل وصفة قزعمل وفعلل اسما قرطعب وصفة جردحل وفعلل قال صفة وفعلل قال فقط كجح جح وقيل قه قه باليس للمراه العظيمه ولحشفه الذكر فتكون اسما وفعلل قرأطب وفعلل, وفعلل عقرطل وفعلل سبعطر وقيلة وفعلل كسبند وفعلل زنمرذ ولا يجوز ادغام النون حين إذن لأن الكلمة خماسية فيلبس بفعلة وفعلل للهندلع أثبته ابن السراج في الخماسي ولم يذكره السيبوي المزيد لا يلحقه إلا زيادة واحدة فيأتي على فعلليل اسما عن دليب وصفة علطميس وفعلليل اسما خزعبيل وصفة خزعميل، وفعللول اسما فقط عضرفوت وفعللول صفة قليلا قرطبوس وفعلل صفة قليلا قبعثرة وفعلل قبعثرة لغة وفعلال الخذرانق وقيل اصله فارسي ودرداقس قال الاصمعي اظنها روميه وزرمانقه وفعلليل منجنيق وتقدم الخلاف في حروفه الاصليه وفعلول شمرطول وقيل يمكن أن يكون محرفا من شمرطول كعبرفوط وفعلال قرصطال وفعلليل مغناطيس وفعل لالة قرع بلانا قيل ولم تسمع إلا من كتاب العين فلا يستفت إليها وفعل لاله طرج وفعل لالة طرج ونقل ابن القطاع مغناطيس على وزن فعلاليل فإن صح وكان عربيا كان ناقضا لقولهم الخماسي لا يلحقه إلا زيادة واحدة أو يكون شاذا فلا ينقض تعليق من القائم بالتسجيل لقد كان تسجيل هذا الفصل وربما تسجيل الفصول التالية كالناحة من الصخر وما ذلك إلا لأن الكلمات غريبة ولأنها غير مضبوطة تماما فلذا اعتذر ان وقع بعض الأخطاء القول في جملة من الأسماء ألحق بها في الوزن ومثل مما ألحق فعل نحو جعفر ألحق بزيادة ثانية مثل جوهر وضيغم وثالثة جدول وعين ورابعة رعشا وبالتضعيف مهدد وفعل نحو برس الحق به دخلل ولم يجئ إلا بالتضعيف أو بزيادة في الآخر حلكم فعل نحو زبرج، ألحق به زمرد ودلقم عندما جعل الميم زائده فعل نحو درهم، ألحق به عثير وخروع. فعل نحو قماطر ألحق به خدب. فعل عندما أثبته نحو جرشع، ألحق به عندد وسودد وعوطط فهذه ثلاثية الأصول ألحقت بالرباعي. فعلل نحو فرز اُلحق به عثوثا وعقلقل وحبربر وفعلل نحو قهبلس اُلحق به نخورش على الصفيح وفعلل نحو قطعب اُلحق به ارمول واردب وانقحل وادرون فهذه ثلاثيه الأصول واللحقه بالخماسي ومن المزيد الرباعي الأصل فعولل نحو حبوكر ألحق به حبونا فعلول نحو عصفور ألحق به بهلول فعلول نحو قربوس ألحق به حلاكوك فعلول نحو فردوس ألحق به عذيوت فعلو نحو قمحدوى ألحق به على قول من جعل ذلك وزنها قلنسوه فعللوت نحو عنكبوت على قول من جعل ذلك وزنها ألحق, الحق به نخربوت فعليل نحو برطيل الحق به احليل فعلية نحو سلحفيه الحق به بلهنية فعالل نحو جخاذب الحق به دواسر ودلامص فعلال نحو سرداح الحق به جلباب وجريال وجلواخ وعلباء فعلال نحو قرطاس ألحق به قرطاط فعلل نحو حذركة ألحق به حظنطة فعلال نحو جعنبار ألحق به فرنداد، فعلل نحو خنباد ألحق به جلباب فعللا نحو جلحطة ألحق به جربيا فعللا نحو جحجبا ألحق خيزلا وخوزلا فعلل نحو حبنقس ألحق به حفنجج فعلل نحو عدبس ألحق به زونك على خلاف في وزنه قد تقدم فعلل نحو أربد ألحق به ألود فهذه ثلاثية الأصول ألحقت بمزيد الرباع ومن المزيد الخماسي الأصل فعلل نحو علطميس ألحق به عرطبيل فعليل نحو خزعبيل ألحق به كشعريرا فعلل نحو قبعثرا ألحق به شفنترا فعللول نحو عضرفوت ألحق به خيسفوج وعنكبوت وحندقوق على تقدير, تقدير أصالة النون فهذه رباعية الأصول ألحقت بمزيد الخماسي ذكر أبنية الأفعال الفعل ثلاثي ورباعي الثلاثي مجرد ومزيد المجرد على فعل على فعل وفعل وفعل وفعل المبني المفعول اما فعل فلم يرد يائي العين الا ما شذ من قولهم هيئة فاما نهو فالواو فيه بدل من ياء لضمة ما قبلها ولا مضاعفا الا لببت. تلب وشرورت تشر وحببت وخففت ودممت تدم دمامة ولا متعديا إلا بتضمين نحو أرحبكم الدخول في طاعة ابن القرماني أي أوسعكم وردت العبارة في الأصل هكذا رحبكم الدخول في طاعة الكرماني والتصحيح والزيادة من اللسان والكلمة لنصر بن سيار قال الأزهري لا يجوز رحبكم عند النحويين ونصر ليس بخجة انتهى وإن بشرا قد طلع اليمن أي بلغ ووصل كذا في الأصل وفي اللسان وفي الحديث هذا بشر قد طلع اليمن أي قصدها من نجد وضبط اللام بالفتح انتهى قال ابن مالك او تحويل نحو صنت زيدا ولا غير مضموم عين مضارعه الا في قول بعض العرب كنت تكاد حكاه سبويه وليست التي للمقاربة وحكاه غيره ذمت تدام ومت تمات وجدت تجاد ولببت تلب وذممت تذم ومضارع فعل إنما يأتي يفعله وأما فعل فقياس مضارعه يفعل بفتح العين وجاء بكسرها وجوبا في مضارع ومق ووثق ووفق وولي وورث وورع وورمة وولي المخ ووعمة وبكسرها جوازا مع الفتح في مضارع حسب ونعمة ويئس وبئس ووغيرة ووحرة وولها ووهل وولع ووزع ووينة ووبق وولغ ووصف وقالوا ضللت بكسر اللام لغة لتميد وري الزند بكسر الرأ ومضارعهما يضل ويري وكذا مضارع فضل وقنط وعرضت له الغول وقدر بكسر عينه وقالوا ضللت ووراء الزند بفتح العين وقالوا فضل ونعم وحفر ونكل وشمل ونجد وقنط وركن ولببت بكسرها في الماضي وضمها في المضارع وفي المعتل مت ودمت وجدت وكدت كذلك وقالوا تدام وتمات على القياس وهذا من تركيب اللغات وما بنته جماهير العرب على فعل مما لمهواه كشقية أو ياء كغنية فطيء تبنيه على فعل بفتح العين يقولون شقى ويشقى وفنا يفنى وأما فعل فصحيح ومهموز ومثال وأجوخ ولفيف ومنقوس وأصم الصحيح إن كان لمغالبة فمذهب البصريين أن مضارعه بضم العين مطلقا نحو كتبني فكتبته أكتبه وعلمني فعلمته أعلمه وواضاني أوضؤه وجوز الكسائي في حلقي العين فتح عين مضارعه كحاله إذا لم يكن لمغالبة وسمع شاعرني فشعرته أشعره وفخرني ففخرته أفخره وواضاني فوضاته أوضأه بفتح العين والخاء والضال والضاد ورواية أبي زيد بضمها وشد الكسر في قولهم خاصمني فخصمته أخصمه بكسر الصاد ولا يجيز البصريون فيه إلا الضم وهذا ما لم يكن المضارع وجب فيه الكسر فإنه يبقى على حاله في المغالبة نحو سايرني فسرته أسيره ووعدني فوعدته أعده وراماني فرميته أرميه وإن كانت وإن كان لغير مغالبة حلقية العين أو لام فقياس مضارعه الفتح وإليه يرجع عند عدم السماع هذا قول أئمة اللغة وعند أكثر النحويين لا يتلقى الفتح أو الضم أو الكسر أو لغتان منهما أو ثلاثتها إلا من السماع وربما لازم الضم نحو يدخل ويقعد أو الكسر نحو يرجع أو الضم والفتح أو جاء بالثلاث او غير حلقيهما فيأتي على يفعل كيضرب او يفعل كيقتل وقد يكونان في الواحد نحو يفسق ويفسق فقيل يتوقف حتى يسمع وقال الفراء يكسر وقال ابن جني هو الوجه وقال ابن عصفور يجوز الامران سمع سمع او لم يسمع قال ابو حيان والذين اختار ان سمع وقف على السماع وإن لم يسمع فأشكل جاز يفعل ويفعل وقد شذ ركن يركن وقنط يقنط وهلك يهلك بفتح عين المضارع المهموز الفاء كالصحيح نحو أرز يأرز وأمر يأمر وجاء حلقي عين يأخذ أو العين واللام فكالصحيح الحلقيهما نحو زأر يزأر وقرأ يقرأ وجاء يزئر المثال ما فاؤه واو أو يا فمضارعه مكسور العين نحو وعد يعد ويسر ييسر إلا إن كانت عينه لامه حلقيتين فالقياس الفتح نحو وهب يهب ووقع يقع ويعرت الشات ثيعر وحمل وحمل يزر على يدع ويجد من الموجدة والوجدان بضم الجيم شاد وقيل لغة عامرية في هذا الحرف خاصة الأجوف مع عينه يا فيفعل نحو يسير أو واو فيفعل نحو يقوم اللفيف إن كان مفروقا وهو وايد الفاء يا إي اللام نحو وفا أو مقرونا وهو واويت العين يائي اللام نحو طوى فمضارعهما يفعل نحو يفي ويطوي المنقوص ملامه ياء فيفعل نحو يرمي أو واو فيفعل نحو يغزو والفتح في حلقي العين يائي اللام محفوظ نحو ينهى ويسعى ويطغى ويمحى وشذ يقلى ويغشى ويجثى ويخشى ويعثى ويسلى ويحظى ويعلى ويأبى والمختار يقلي وحكيا قالى يقلى ويغشو ويجث ويجثي ويعثو وعثى يعثي ويحظو وحظى يحظي ويعلو ويسلو وخشى يخشي وأبى يأبي وجاءت افعال منه مضارعها بالكسر والضم وهي اتى واسى واسى واذا وبأ وبها وبغى وبقى وبرى وسنى وحيا وجلى وجاء وحلى وحزى وحث وحشى وحكى وجفى وحزى وحما وخفى وخذى ودى ودحى ودها ودنى وذرا ودرا ورثا ورطا وربا ورعا وزقا وطل وطبا وطحا وطم وطغا وطهة وط وكنو وكرى ولحها ولصا ومحا ومأ ومتا ومسى ومقة ومغى ومضى ونقى ونمى ونحا ونأى ونشى ونغى وصغى وصخى وضبى وعزى وعنا وعجى وعرى وغطى وغمى وغفى وغشى وغدى وذأى وثلى وقتى وسنى وسحى وشأ وشحى وشكى وهدى وهمى ولم يأتي من ذلك شيء أول تاء أو ضاء أو واو أو يا الأصم معينه ولامه من جنس واحد فمضارع متعد منه بضم العين وشد وشذ من ذلك ما كسر وجوبا وذلك مضارع حب وجوازا مضارع هر وعل وشد وبت وشذ فيه الفتح قالوا عضبت تعض ومضارع اللازم بكسرها وشذ من ذلك ما ضم وجوبا وذلك مضارع مر وكر وذر وهب وخب وأب وجل وأل ومل وعل وطل وتل وهم وزم وعم وعس وقس وطس وشط وعن وجم المزيد من الثلاثي الأصل ملحق بالرباعي الأصل أو بمزيده وغير ملحق الملحق به منهما يكون حرف الإلحاق قبل الفاء سيكون على وزن يفعل نحو يرنأ أو تفعل نحو ترمس بمعنى رمسة وترفل بمعنى رفلة وعلى نفعل نرجس الدواء وهفعل هلقم إذا أكبر اللقم وستفعل سنبث بمعنى نبس ومفعل مرحب وقبل العين على فيعل بيطرة وفوعل حوقل وفاعل تابل القدر بمعنى تبلها وفنعل فرنض بمعنى فرض وفهعل دهبل اللقمه عظمها وفمعل قرمح وقبل اللام على فنعل قلنس وهو قليل وفعهل غلهصه بمعنى غلصه وفعيل طيشة طشيا وفنعل سنبل وبعد اللام على فعل قلس وهو قليل وعلى فعل غلصمه أي غلصه وفعلن قطرن البعير وفعلس خلبس أي خلب وفعفل زهزق بمعنى أزهق وفعلن جلبب والملحق بمزيد الرباعي ملحق بحرنجم وجاء على إفعن لا إسلق وفعن للا إقعنسس وفعن لأ إحضلطأ وفوان على كحوان صلى وملحق بتدحرج وجاء على تفعل تقلث وتفعلت تعفرت وتفعل تقلنث وتفعل تجلبب وتفيعل تشيطن وتفوعل تجورب وتفوعل ترهول وتمفعل تمسكن وتفعل تأدب وتكبر وتفاعل تضارب وتباعد وملحق بفعلل بفعل وهو نادر بيضب ألحق بقشعرة وغير الملحق مماثل للرباعي وغير مماثل المماثل ما في أوله همزة الوصل وهو خماسي وسداسي الخماسي يأتي افتعل اقتدر وانفعل انطلق وفعل احمر وافعل ادبج وافعل اجأو وهما خطأ لأن ادبج افتعل واجأو افعل السداسي يأتي على افعملل اسحنكك واستفعل استخرج وافعل ادهام وافعولل اعشوشب وافعولل اعلوط وفعل لا اسلمقا وافعل وافعل اللذان اصلهما تفعل وتفعل الطايره والطيره وزاد بعضهم اسعل اهبيخه وفون على تحونصل وفعلل احسع سوج قال ابو حيان وهذان الوجنان اغفلهما في بوي وقيل انهما من كتاب العين فلا نلتفت إليهما. وإففعل الدارس الدراسا وإفعل إذ مل إذ مالا وفعل إكوهد الفرخ وقيل وزنه إفعل لك اقشعر وفعل إحبنطأ وفعل لأ إشعال لأ وفعل إثمادر وفلعل إذ لعب وانفعل وفع ألا إكل أنة وثم علا اسم قرة ألا استلأمة وفعمل لا إهرمعة وفعهل إقمهدة أربعي مجرد ومزيد المجرد على وزن فعل لتحرجة المزيد على تفعل لتسربلة وفعلا لا أحرنجمة وفعل لا إقشعر وطم وفعلل إخرمسا وقد شذ من الفعل بناء جاء سداسيا على غير وزن السداسي وليس أوله همزة وصل تاء وهو قولهم جحلا جعا ذكره الأزهري ذكر نوادر من التأليف تماثل أصلين في ثلاثي فاء وعين النحو ددا وفاء ولا من نحو سلسة مستثقل فإن كان عينا ولا من نحو طلل فلا ويقل ذلك في حرفين وحلقيين نحو حو وحي ولححت ولح العين وصخ وبخ وشعلع وعز فيها أين نحو يهها ومهها وهمزتين نحو جاء وقل نحو قلق وفي حلقيين أقل نحو حرج وأجأ وأقل من باب أجأ تماثل الفاء واللام من الرباعي نحو قرقف وأقل من باب قرقف تماثل الفاء والعين نحو ببر وددن وبب وبابوس وققس وأقل منه باب بب وهو ما تماثلت فاؤه وعينه ولامه والمحفوظ من ذلك ببه والفعل منه بب يبب ببا وبببا ورر ررا وققق وصصص وههه يقال قق يقق ققا وكذا صص وههه وقالوا دد مشددا وددد وددد والياء حروفها من باب من باب بب قيل باتفاق وقيل باختلاف فان صح يبيت الياء فهي من باب بب وإلا فالظاهر أن الهمزة أصل والعين منقلبه عن ياء فيكون من باب يينا أو عن واو فيكون من باب يوما وباب يينا أوسع وأما الواو فزعموا أنه لا توجد كلمة اعتلت حروفها إلا هي ومذهب الأخفش أن ألفه منقلبه عن واو ومذهب الفارسي وغيره أنها منقلبه عن ياء ولم يأتي مما فاؤه ياء وعينه واو إلا يوحى وعن الفارسي إنكاره وقيل هو تصريف بوح بالباء وإلا يوم وما تصرف منه يوم أيوم وياومه يومة ويواما وأما حيوان فالاكثرون على أن واوه بدل من ياء وكذلك حيوه ومذهب المازني أن لام حي يواو والحيوان وحيا وحياة جاءت على الأصل وقل باب ويحا ولم يسمع منه فعل وسمع تويل وهو نادر فأما قوله فما وال ولا واح ولا واس أبو هندي فمصنوع وكثر باب طويت وأتيت وكثر مثل سج سج وزلزل وأهمل ذلك مع الهمزة فاء نحو أجاج فإن كان عينا فهو مسموع نحو بأبأ ورأرأ وضئضئ وقل مع الياء فاء نحو يؤيؤ يؤ أو عينا نحو صيصه ومع الواو عينا نحو قوقا وضوضأ فالألف أصلها الواو ولم يجئ منه غير هادين قاله الأخفش ولا تبدل الواو ألفا فتقول ضوضأ فأما حاحيت وعاييت وهاييت ولم يجئ منه إلا هذه الثلاثة قاله الأخفش فالألف أصلها الياء وقال المازني هي منقلبه عن واو وقال أبو حيان